اثنان. استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أولاً، متحف غريم المفتوح في كابادوكيا. ثانياً، مسرح أسبندس في أنطاليا. ثالثاً، جبل النمرود في أديمان. رابعاً توجد أسوار تاريخية في ديار بكر. خامساً مسجد السلطان أحمد في إسطنبول. سادساً مضيق البسفور في إسطنبول. سابعاً أهي صوفيا في إسطنبول. ثامناً محيرة الأسماك في أورفا تاسعاً توجد أفس في إزمير